بسم الله الرحمن الرحيم قد قد الذين الذين قتلوا صفهم بغير علم. قد خسر الذين قتلوا صفهم بغير सिन अलतलूं औलादम सफ़ बग़ैर ما رزقهم الله महाराज़म इफ़्तू मोहतीनी अंशा जनातू वग़ैरह मारूषात अंशा जनातू शातिन वग़ैरह मारूषात वर नखल व ज़र مختلفاً أكلوا والزيتون ورمعاً متشابهاً وغير متشابه <تصفيق> كلوا من صمريداً يسمروا آتوا وقووا وآتوا وقووا يوم عصاديه ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين وَمِنَ الْأَنْعَامِ مَحُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ سَمْعَانِيَتَ أَزْوَاجٍ سَمْعَانِيَتَ أَزْوَاجٍ مِنْ دَعْنِيسَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ سْنَيْنِ हरमल अी समिनल इन बकरी सिंध कर اما اشتملت عليه ارغام الونسين ام كنتم شواذا اذ وسعكم الله بهذا فمن عظم مما يفتره الا الله كذب كذب ليدل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين كل عاجذ فيما قُلْ مَا وَجَدتُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ وَهِيَ لي, لِي مُحَرَّمًا أَلَا تَأْيُ مِن يَتَعَمَّهُ إِلَّا إن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْخٌ وَإِلَّا لَغَيْرِ اللَّهِ بِفَمَن تُرِى غَيْرَ بَاغٍ ولا ادن فان ربك غفور رحيم والذين حدد حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شومهما الا مع حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظمه ذلك جزاؤهم بَغِيَّهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا بَأْسٌ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هَتَازَاقُوا بِعَنَا قُلْ عَلَيْ نْدكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ पलोशा अलदा कुम कलहदा कुमला फल तशतीन कज़बू बि आयातीना वलोम बेर या दिल قُلْتَ عَلَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِسَاءً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا المحارم باليتيم الا بالتي عاشوا حتى يبلغوا اشده ووافوا القيلا والميزان بالقسط لا نكلف نفس الا وسعها واذا قلتم فادلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلى فتفرق بكم عن سبي إلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم وطعنا موسى الكتاب تماما على الذي آسنا وتفصيلا لكل شيء وخدا ورحمة لعلهم ملقاء ربهم يؤمنون وهذا كتابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّهُ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنَ فَقَدْ جَاءَ كُنْهَيْنَا تُمِرُّ رَبِّكُمْ هُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ عَذَابٍ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ آيَةٌ يَبْدَأُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَادُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِئِيمَانِيَ خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا Inna munta zirun Inna aladhi inna farraqu dina hum Wakanu shiyal lasta minuhum Fii shayin Inna ma amruhum illallah Sumwa yunabihum Bima kanu yafaloon Man jaa bilhasa nati Falawwa shiru amsaliham Waman jaba siyiyy فلا يجزا الا مثله وهم لا يظلمون قل انني يدعوني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملته ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قل ان صلاتي नुस्की वतमुल मुन कुल गैर कल शन अल فلا تزلوا وازله في وزل ازخرى اسمعوا ربكم مرجوكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل لكم وهو الذي جعلكم قلايف العرض فرفعتكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم कयो तव्हांखे संभालींदड़ ज़मीन जो खलीफ़ो कंहिं धरती जो तव्हांखे जेको बि हाकिम थींदो उहो ख़लीफ़ो आहे पोइ ख़िलाफ़त पंहिंजी क़बूल करे ऐं मोमिन अलाह जे शरीयत तरीक़े ते हले या ख़िलाफ़त रदि करे ऐं पंहिंजे तकबुरु हठ वॾाईअ जे तरीक़े ते हले फिर औरद वांगुरु हले तकड़ो रिवेंज वठण वारो आहे हिकु अकूबत आहे हुननि जे लाइ जेके ख़िलाफ़त जे तरीक़े ते न हलंदा जेके भुछराई वारे तरीक़े निमरूद ऐं फ्रहन ऐं हामान ऐं क़ारून ऐं व इनहूल ग़फू रही जेके बख़्शिश घुरंदा जेके मक़सरत घुरंदा जेके रहमत वारा हूंदा हुननि ते अलाह ताला बख़्शण वारो आहे ونك الله تعالى رحمت كنوارو جي کي شهيد ٿين ان ان کي الله تعالى رحمت جنت ۾ جاؤ ديندو اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وافزنا واهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اسم الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العالمين